الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المقطع ن الحمد ا لله رب ا السماوات والأراضين ورب الخلائق ل إله الأولين والآخرين أحمده سبحانه حمد الشاكرين م قيوم أجمعين أحمده حمد ي الذاكرين وأصلي وأسلم على سيد ن سبحانه ورب وأسلم المبعوث على أجمعين آدم ولد دين ا ل ه ا د ي إلى ص ر ا ط الله ا ل م س ت ق ي م على آله و أ ص ح الانسان ب مرحبا بكم ه أجمعين ا م م س ت ع و ن ل الأفاضل في حلقة ك ر ا م م في برنامجكم إشارات ن ا إ ل لما يكون في وقت الفراغ تجده يفكر ويدبر ويخطط ليفعل شيئا ما أ ف ق ه أ م ا م الخيارات و ا س ع واماله ع ر ي ض ة و أ ش و ا ق ه ك ب ي ر ة لكن يؤسفني أ ن أ ق و ل بعض كل هذا لا ف ا ئ د ة منه لا في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة لكثير من الناس بعض الناس يقول لك أ ن ا زهجان و أ ن ا مضايق و أ ن ا مدبرس و أ ن ا ح ا س إ ن ه صدري م ك ت و م ما اعرف اعمل شنو والله عز وجل يقول في التنزيل يجعل صدره ضيقا حرجا ك أ ن م ا يصعد في السماء طيب الكثير منا لم ا يكن و عنده فراغ وفي وقت الفراغ ب د أ يشعر ويتحسس من افعال أ و أ ق و ا ل ا ل آ خ ر ي ن بشكل ما فيصبح الواحد ف ر ي س ة س ه ل ة للشكوك والظنون و ا ل أ و ه ا م ويجد الشيطان ف ر س ت ه ا ل ن ا ذ ر ة ليلج هذا القلب وليلوث هذه ا ل أ ف ك ا ر يقول لك قال لك كده ليه ازود ق ا ص د شنو ده الزول ل ي عنده فراغ ما عنده موضوع كويس وعشان كده يقول لك الفاضي يعمل قاضي مش ل أ ن ا ل ق ض ا ة ما عندهم شغل لا ا ل ق ض ا ة نحن نشيد بهم ونشيد بعملهم في قضاء مصالح ا ل ع ب ا د ي وقطع التنازعات بين الخلق لكن ينصب نفسه للحكم على ا ل آ خ ر ي ن لما ي ه لأنه ما عنده موضوع القاضي هذه مهنته وقد درسها وترقى و ت د ر ج في م ر ا ق ل ع ل م ونال الشهادات ويطبق ه و القوانين ولولاه لتعطلت مصالح العباد لكن الذي لا يعمل قاضيا يجلس ليقضي بين الناس بدون بينات فلان كده وفلان طلقوها وفلان مبشتنه وفلان د ا ك مالو مكشر وفلان د ا ك ياربي حصل لشنو و ي ت ل ع و ا اشاعات ويروجوا للاكاذيب في المجتمعات ا ل م س ل م ة يتضرر منهم القاسي والداني طيب المطرشن هو عنوان ا ل ح ل ق ة وقت الفراغ يعني متان ي مغبون فيهما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ص ح ة م س ا ح ة لجهاد وفعل أ ع م ا ل بالبدن قد تشق عليك في زمن وسنين ق ا د م ة تريد أ ن تصوم فلا تستطيع تمنع ب أ م ر الطبيب تريد أ ن تقوم الليل فتعجز تريد أ ن تصلي المكتوب إ ل ا أ ن تجلس والفراغ م س ا ح ة أ خ ر ى ل ل إ ع م ا ر كانت عيسى عليه السلام يقول الليل والنهار خزانتان فلينظر أ ح د ك م ا ما يودع فيهما وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل ب م ن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا في تقلبات الليل واختلاف الليل والنهار آ ي ا ت لتعلم أ ن هنالك أ ي ا م مضت فتتذكر وتعتبر و ت م ل أ أ ي ا م ك بالطاعات وتغتنم فراغك بالصالحات أ و أ ر ا د شكورا لتشكر الله على ما مضى ولتحمده على ذلك أ ن ه أ ب ق ا ك و أ ن ه أ ح ي ا ك و أ ن ا ل ح ي ا ة مازالت في جسدك و أ ن ك حي و أ ن ك قادر على العطاء و أ ن ك تميز بين الليل والنهار ل س ت في غ ي ب و ب ة ولست تحت أ ك ه ز ة الانعاش لا تعرف ما يدور حولك نعم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه ويقول علماء ا ل إ د ا ر ة هذا الحديث أ ع ظ م حديث في اغتنام ا ل أ و ق ا ت وفيه ف ل س ف ة ر ا ق ي ة لماذا الذي لا ينشغل ب ا ل آ خ ر ي ن سوف يجد متسعا من الوقت للاشتغال بما ينفعه هو وبالتالي سيحقق أ ك ب ر قدر من ا ل إ ن ج ا ز ا ت ل أ ن ا ل إ ن ج ا ز يحتاج إ ل ى وقت و إ ل ى جدول زمني ا السلام نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ويأتي المرب الفاضل والمعلم الجليل والأستاذ الفذ والقدوة والإمام ليقول لنا صلى الله ليقول صلى عليه وسلم مقبون من ويأتي كثير من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه اذا تركت ما لا يعنيك اعلم ب أ ن ك ستستنفذ وستبذل قصارى جهدك فيما يعنيك وستحقق الكثير من الانجازات عن شبابه فيما أ ف ن ا ه وعن عمره فيما أ ب ل ا ه سيسال عن العمر كنت بسوي ي شنو أ س م ح لي أ ق و ل لكم في ناس في أ و ق ا ت الفراغ بيحدوا الكلمات ا ل م ت ق ا ط ع ة يقول لك يا شيخنا جهنم م ع ك و س ة جهنم ما م ع ك و س ة جهنم دي عديل في جهنم معكوسه ة ل تنمع ولا شنو وفي ذلك اقرا أخي ايه ما عندي اذكر ربك اركع لله عز وجل ركعات تنفعك في جوف الليل وتكون لك ذخرا ورصيدا في قيامتك وتاني حديث. اغتنم خمسا قبل خمسة. قال وفراغك اغتنم اجيك خمسا قال عندك حديث شغلك فراغ؟ خمسة مش قبل قبل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 و أ ن يكون الزمن ذا ق ي م ة عليا عندك والعصر العصر اما ل ع ص ر إ العصر البيعش فوق ا ل إ ن س ا ن و إ م ا وقت العصر الذي هو من أ ج ل ا ل أ و ق ا ت لذكر الله تعالى أو وصلى والسلام والضحى والليل إذا سجع والشمس وضحاها والقمر والنهار أوقات المناسبة العصر الفجر الله النار كما قال الصلاة إذا إذا تلاها والنهار إذا جلاها صلى لله قبل لله قبل على عليه من حرم جسده سجع يقسم الله عز وجل بها لفضلها ولعظمتها فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات و ا ل أ ر ض وعشيا وحين تظهرون ن إن كانت المؤمنين النهاري من إن الحسنات يذهبن والصلاة أوقات موقوتا شوف موقوتا بأوقات وزلفا لما الصلاة كتابا الصلاة الليل السيئات على أقل ذلك مرتبطة ذكرى طرفي هي ي ذ حس بقيمة、الوقت. الامر و ق ت ل أ الثاني إ ذ ا أ ر د ت أ ن تستفيد من وقتك فلا تجعل عندك وقتا ميتا ما, تقول يا ما في وقت ميت ما ميت معاشة يا لا الأوكاد كلها بالنسبة يكتلوا الناس、ديال. الأوكاد كلها وربنا جعلها الليلة لباسة والنهارة الليل, والنهار الليل صلوات تقول وقت وقت حتى لو نمت تنوم تجعل وقتك الميت لو العبادة تفعل أخي في حية دين دي حية حية في حي بينية بنية عن أشكد شيء قعدت في البيت ما عندك موضوع صلحت الكهرباء و ص ل ت الحاجات تكون عندك ن ي ة كويس يتونست مع اولادك وزوجتك بنيه تجد اجر في ذلك اني ل أ ح ت س ب نومتي كما احتسب قومتي فبالتالي نقول ان اهم شيء ان نحيي اوقاتنا بذكر الله تعالى وبطاعته و ب ا ل ن ي ة والاحتساب ثم إ ذ ا أ ر د ت و أ ن ت في فراغ إ م ا أ ن تخرج وتبادر إ ل ى فعل شيء و إ م ا أ ن تنام لا تجعل نفسك ف ر ي س ة للشيطان يلعب بك إ ن الشباب والفراغ والجده م ف س د ة للمرء أ ي م ف س د ة طيب رابعا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تستفيد من أ و ق ا ت فراغك فصل ا ل أ ر ح ا م وعذ المريض واله مع ا ل ز و ج ة وذاعب ي الطفل الصغير وليكن كل ذلك بنيه ة علم نفسك التربيه الجاده بمعنى لكل مواصلات اقرا ما تقلب ساكت بدل ما تقلب ساكت طلع مصحفك طلع كتاب الاذكار طلع كتاب مفيد ان شاء الله في الدنيا استفيد منه اذا اردت ان تملا فراغك فمارس الرياضات المفيده الشرع يدل على ذلك علموا ابناءكم السباحه والرمايه وركوب الخيل واجعل لهوك في حق اذا اردت ان ت م ل أ وقت فراغك فعليك باجتناب ا ل خ ل و ة بالنفس عند اوقات الفراغ حتى لا تجتالك الشياطين وحتى لا تداهمك الوساوس والافكار وتحيط بك الاوهام وعندئذ ستفقد الكثير من الاشياء بل وستفقد الكثير من المعاني بل وستفقد الكثير من ا ل أ م و ر التي تهمك كمسلم في حياتك أ ي ه ا المستمعون الكرام هي إ ش ا ر ا ت في طريق السير إ ل ى الله جل وعلا إ ش ا ر ا ت لنملا أ و ق ا ت ن ا و ذ ن س ت ث م ر استثمارا مفيدا ونافعا في دنيانا وفي اخرتنا اعمارك للدنيا في أ و ق ا ت فراغك لا يعد هذا م ض ي ع ة وعملك الصالح لا شك هو رصيدك في اخرتك أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية الحلقة أترككم في حفظ الله ورعايته وأستودعكم إلى الحلقة الله الله قد أترككم نهاية الذي لا ودايعه في والسلام عليكم ترجع